إن الكتاب العادية سيبقى مهيمنا في هذا المجال وقتا طويلا وستظل كل الدول الفقيرة تستعمل الكتاب العادي وستستعمل الدول الغنية الكتاب الإلكتروني